ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا حسنا ماكثين فيه أ ب د ا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لاباء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 وانا لجاهلون ما عليها صعيدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آ ي ا ت ن ا عجبا اذ اوى الفتيه إ ل ى الكهف فقالوا ربنا آ ت ن ا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ف ض ر ب ن ا على ا ذ ا ن ه م في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين أ ح ص ى لما لبثوا أ م د ا نحن نقص عليك ن ب أ ه م بالحق إ ن ه م فتيه آ م ن و ا بربهم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 ت خ ذ و ا من دونه آ ل ه ه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أ ظ ل م ممن ن افترى على الله كذبا و إ ذ اعتزلتموهم وما يعبدون إ ل ا الله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 موسوعه ب النابلسي د للعلوم و ا ت ع ي ه م ل ل ي ت ن ه م ف ر الاسلاميه ر ا و م منهم ل ئ ت ر ع ب و ك ك ب ع ث ن ه ل ت س ا ا ء ل و ب ي ن م قال قائل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 ل ا ريب فيها إ ذ يتنازعون بينهم أ م ر ه م فقالوا ب ن و ا عليهم بنيانا ربهم أ ع ل م بهم قال الذين غلبوا على أ م ر ه م لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم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 ولا تستفت فيهم منهم أ ح د ا ولا تقولن لشيء إ ن ي ف ا ع ل د ذلك غدا الا أ ن يشاء الله واذكر ربك إ ذ ا نسيت وقل عسى ان يهدين ي ربي ل أ ق ر ب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ث ل ا ث م ا ئ ة سنين وازدادوا تسعا قل الله أ ع ل م بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به و أ س م ع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أ ح د ا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 انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرقا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس و ي س ت ب ر ق م ت ك ي ن فيها على ا ل أ ر ا ئ ك نعم الثواب وحسنت مرتفقا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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو, وهو يحاوره انا أ ك ث ر منكمالا و أ ع ز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أ ظ ن ان تبيد هذه أ ب د ا وما أ ظ ن ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة ولئن رددت إ ل ى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من ن ط ف ة ثم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 بل زعمتم ان نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره إ ل ا أ ح ص ا ه ا موسوعه النابلسي حاضرا للعلوم ا ا ئ ك ة س ج د ا ل آ د ف س ج د و الاسلاميه إ إ ب ل ي كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه ك م ع د و ب س و ل ظ النابلسي ي ب د ل ما أشهدتهم ق للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ي ل ذ ي ن زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا و ر أ ى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 إ ل ا ان ت أ ت ي ه م سنه الاولين أ و ي أ ت ي ه م العذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين وما ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا ا ي ا ت ه وما انذروا نزوا ومن أ ظ ل م ممن ذكر بايات ربه ف أ ع ر ض عنا ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي آ ذ ا ن ه م وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بَلْ لَهُمْ موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى املكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما ب ل و ا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال الفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 حتى أ ح د ث لك منه ذكرا من ه ذكرى فانطلقا حتى إ ذ ا ركبا في ا ل س ف ي ن ة خرقها قال اخرقتها لتغرق أ ه ل ه ا لقد جئت شيئا إ م ر ا قال الم أ ق ل إ ن ك لن تستطيع معي صبرا قال لا ت ؤ خ ذ ن ي بما نسيت ولا ترهقني من أ م ر ي عسرا فانطلقا حتى اندى لقياه لا من فقتله قال أ ق ت ل ت نفسا ز ك ي ة بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم أ ق ل لك إ ن ك لن تستطيع معي صبرا قال إ ن س أ ل ت ك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا أ و انطلقا حتى إ ذ ا أ ت ي ا اهل قريه استطعما اهلها ف أ ب و ا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أ ن ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أ ج ر ا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 لفضيله الدكتور وأما محمد راتب النابلسي في ن ة وكان تحته كنز لهما وكان أ ب و ه م ا صالحا ف أ ر ا د ربك أ ن يبلغا شدهما ويستخرجا كنزهما ر ح م ة من ربك وما فعلته عن أ م ر ي ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا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 حتى إ ذ ا بلغ مغرب الشمس وجدها ت ض ر ب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب و إ م ا ان تتخذ فيهم حسنا قال أ م ا من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إ ل ى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آ م ن وعمل صالحا فله جزاءه الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس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 قالوا يا ذا القرنين إ ن ياجوج وماجوج مفسدون في ا ل أ ر ض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا ف أ ع ي ن و ن ي ب ق و ة أ ج ع ل بينكم ب ي ن و ه م م ر د ا آ ت و ن ي ز ب ر ا ل ح حتى د د ي س ا و ب ي ن ا للعلوم ص د ف ي ن ا ا ل ا ق ا ل آ ت و ن ي أفرغ ع ل ي ه قطرا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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا, بما كفروا واتخذوا آ ي ا ت ي ورسلي هزوا إ ن الذين امنوا و ع ل و ا الصالحات كانت لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا ي ر ب و ن عنها حولا قل لو كان البحر مداد الكلمات ربي لنفد البحر, لنفد البحر قبل أ ن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى إ ل ي انما إ ل ه ك م إ ل ه واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا